وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَئِنْ لَمَّا يُنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كبيرا.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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟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 قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا فقد فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزاما